Yeah, but I know what was that. وقلوب الكثيرين نحو هذه الخفيفه العظيمه هي تستحقها بل وأكثر منها وقد اختبر الكثير من الناس بركه صلواتها امام الله ونالوا الشفاء من امراضهم في كل يوم يقابلني احد الاشخاص او اكثر حدثا كم صنع به الرب بشفاعه هذه القديسه الشهيده العظيمة معجزات واضحة جليه وكثيرة وتتم في هدوء بلا ضوضاء بلا شوشتره بلا مظاهر ملفته للنظر بلا تباهي أو استعراض للقوة ولكن كثير من الناس ينالون الشفاء في صمت وفي هدوء ويعودون إلى بلادهم وقد مالوا ما قد طلبوه. ويأتون في كل عام معترفين بفضل القديسة دميانه عليهم وعلى زويهم وكل إنسان بيقدر يختبر كيف تعمل القديسة دميانه من أجل أن يستجيب الرب لصلواته بصورة معجزية وعبادة عشان كده لا تتعجبوا حينما ترون الناس ينامون حول كنيسة القبر في أيام عيد القديسة دنيانا يفترشون الأرض وأحيانا يلتحفون بالسماء ويقولون أننا نشعر ببركة هذه القديسة واللي يشوف الناس مرميين كده أو قاعدين في البطال اللي يقول ده هيصبحوا عيانين مية في المية يقولوا ان احنا عمرنا ما نمنا ولا اتبسطنا ولا صحينا زي الاعدة دي شي عجيب واحدة مبارح حكتلي ان ابنها كان عنده ورم في العظم وكان ما يبطلش عياض كل يوم ويصهرها طول الليل والدكاترة قالوا يعملولو نقل عظم من الحوض ويعجز الحوض ويحللوله له في ثلاث محافظات جت وقعدت في قمر القديسة دميانة تقول اول مرة ينام من عدة شهور كان في الاول يوم للزيارة سنة اللي فاتت وكل ليله من الثلاث ليالي كانوا بيناموا في العربية بتاعتهم وتقول لي ما نمناش نوم هادئ ومريح زي الليالي اللي نمنها في العربية وسط الدوشة والطبر والزمر والهتافات والركودرات اللي شغالة طول الليل خصوصا في الليله الكبيرة الناس ما بتهداش ثانية والولد نايم في نوم عميق اللي بقاله كذا شهر ما نامش وبعدين راحت عشان له العملية الخطيرة فالاطباء في وفي مستشفى الأنبة تجلى قالوا لها الولد مش محتاج عملية مع ان كل التقارير والفحوصات والأشعات أكدت أنه لازم يتعمل له عملية ويتحلله الوراء مختلط محافظات ويأجز الحوض بتاعه لأنه طفل صغير هياخده من عظم الحوض ويوصله رجله فكانها يصاب بعجز ويمشي مع وقته طول حياته أنا بقول على النوم ازاي الناس دي فرحه هي تنام في العربيه اكتر ما يناموا في بيوتهم في سرايرهم في اسكندريه ولا اكتر من كده اللي بيناموا على الارض كمان اقول لهم ما تقوموا تشوفوا لكم حته مريحه يقولوا لا احنا مبسوطين هنا بيقولوا صعبانين علي عليا ومعجبهم المكان ده مش عايزين يناموا في حته ثانيه أكيد كل انسان من دول اختبر حاجة في حياته أو حياة أولاده أو أباؤه وعرف أن القديسة دي ما بتردش إنسان خايف وان هي بتعمل مع الكسرين في هدوء شديد معجزة كبيرة تمت السنة اللي فاتت احتلت ايام الأخراريين من العيل وأخذت الحنوط بتاع قبر الشهيدة دنيانة ربطته على رجل الولد اخر يوم وروحه راحت للتكاترة لقت الولد شوفه وجابته معاها السنادي وسجلت المعجزه لكن حدش حس بحاجه بوسط الاحتفال كل واحد في حاله بياخد طلبته ويروح محسوكاته طريقتها كده شهيدة دنيانة ما تحبش المظاهر تحب تعمل في هدوء لان هي بتعمل عمل الهي مش عمل البشر عمل يعني بقوه الله مش بقوه البشر او من اجل البشر ومحبتها بتزيد في قلوب الناس في كل عام وتزداد اكثر فاكثر باستمرار عشان كده مش بستغرب لما بشوف الناس بيحبوها اد ايه وبنبقى احنا الضحيه بقى لان بيبقوا عايزين ياخدوا بركه الايقونه بتاعتها واحنا بنتزحم في الموكب ويبقوا هيشدونا هي يمين ويشدونا شمال هيوقعونا في الارض ونقول معلش برضو كله في حب القديسه دنيانا يهون هذا الحب هي تستحقه ليس فقط بسبب الكرامة اللي ربنا بيدهلها عن طريق استجابه ضباطها وشفاعتها ولكن هي تستحق هذا الحب لأنها كانت سبب من الأسباب الرئيسية في المحافظه على الكنيسه الابطيه على المسيحيه في مصر الكنيسه الابطيه مديونا للشهيده بيانا مديون المريم الرسول هو اللي كرز بالمسيحيه في مصر وسفك دمه واحنا مديونين له كلنا ومديونين لكل شهيد وكل قديس لكن هوضح لكم دور القديس ديمانا لمحه كده سريعه أبوها كان والي البرنس والزعفران البرولوس اللي هو محافظة كفر الشيخ والزعفران اللي هي منطقة دي وتمتد الى محافظة دمياط ومنطقة البراري هنا يعني تقريبا ماسك مساحة نص الوجه البحري الـ الـ الـ ابوها ابو دميانة والي البرولوس وكان انسان مسيحي طقي متدين ورباه تربية حسنة لكن امام تهديدات الامبراطور المتوحش دقلديانوس اللي قتل حوالي 840 الف مسيحي في مصر في عصر الاستشهاد مرقس الوالي بخر للاوثان ورجع رجع لمقر كرسي وقعد على كرسي الولايه وانتشر الخبر ايه الخبر ان الوالي المسيحي المتدين اللي بنته احسن اميره في مصر كلها اللي اختارت حياة البتولية والصلاة والعبادة اللي عرف يطلع كوكبة البراري الشهيد دميانة دي هذا الرجل انكر المسيحية وبخر الاوثان يا للكارثه يا للانهيار وما كان يمكن أن يحدث لشمال مصر حينما يخضع كل انسان في هذا الوادي وفي هذه البراري وفي هذه الديار وينصاع وراء الوالي قائد المسيره فديسة دميانة في ديرها بتصلي بتتعبد منعزل عن العالم مع أربعين عزراء مدينه الدنيا صلى وتسبيح الملاك طلعوا نزل على الدير بتاعهم والسماء مفتوحة لكن هي بالرغم من بعدها عن العالم وبالرغم من وحدتها في البراري لكن كانت على خط المواجهه مع ابليس مع الشيطان وشعرت بنداء المسؤوليه مع انها رهبه وملهاش دعوه بحد لكن عرفت مسؤوليتها كيف تتصدى لهذا الطوفان الذي سوف يدمر الايمان في شمال مصر انتو فاكرين انها راحت لابوها عشان يعني ايه بتحب ابوها يعني لا ابوها ايه هي عارفة ابوها يبقى مين اللي هو حاكم البلاد لو كانت بتحب ابوها وعايزة طب عليه كانت راحت عادت جنبه لكن هي تركت زي ما سمعت المزمور بيقول انسي شعبك وكل بيت أبيكي فإن الملك قد اشتهى حسنه لأنه هو ربك وله تسجدين الملك المسير لكن هي مش حكاية ارتباط جسدي بابوها لكن حكاية انها عرفت مسؤوليتها في الموقف ده وعرفت ان ما فيش حد غيرها هيقدر يصحح المسيرة ويرقز الكنيسة في مصر وخصوصا في شمال الددة من الانهيار فتسلحت بقوة الروح بسيف الروح تسلحت بالإيمان وبالصوم والصلاة ومشنودة بصلوات العذار الاربعين وراحت لبوها عشان توبقه إن هو ترك الإيمان وسجد الأصناع وكانت كلمتها كلمات من نار مؤيده بقوة الروح القدس وقالت له أنا كنت فضل أن خبر موتك عن انك تنكر المسيح الاشتراك وتسكت للأصنام التي لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم ولا تستطيع أن تخلص حتى نفسها وزهب مرقس الوالي إلى عاصمة الإمبراطورية واعترف بالمسيح ونال إقلي الشهاده وطول الرحلة بتاعته كانت القديسة دميانة واقفه منتصبه عشان تواجه الشيطان عشان تربطه لكي لا يلاحق أبا الوالي. واستجاب الرب لصلاتها وكسبت نفس ابيها للملكوت وكسبت معه كل الجماهير التي كانت تسكن في تلك الولايه وكسبت معه ملايين من البشر في اجيال متلاحقه عاشوا في مصر عشان كده لما تشوفوا اللي يكون بتاعتها مشي والناس عماله تهتف وراءها قولوا تستحق تستحق تستحق لأن الالاف دي كلها مديونة مديونة لهذه الانسان الشابه البسيطة الطاهرة النقيه، إن هي استطاعت إنها تقيد الشيطان واستطاعت أن توجه إليه ضربات قاسمة واستطاعت إن هي تكون نور في ولاجيال ولأجيال كثيرة بعدها لما أي راجش كده يلاقي الشهيدة دميانة واقفه زي الأسد تتحدى الطغاة وبعدين هو يخاف يوم يتجسف من روره طب يقول بقى شابه صغيرة زي دي تتحدى الامبراطوريه الرومانية وتهز هيبة الامبراطوريه وأنا أجبن أمام الاستشهاد وراها اندفع آلاف من الشهداء لكي يعلنوا اعترفهم بالإيمان بالمسيح في هذه المنطقة هو تفتكروا ان الأرض دي تروت بس بدم الشهيدة دميانة ولا أربعين عزراء لا لا لا الأرض هنا بقت حمامات من الدم طه رزق الأرض دي ما فيش ذره فيها ما ارتوتش بدماء الشهداء الناس البسطة وطبعا بسطتهم دي حلوه مش وحشه يعني. يشوفوا كوم الاحمر اللي على شمال مدخلي دي يقولوا دا الارض حمره عشان ما ارتوت بدماء الشهداء هي طبعا حمره من المونة بتاعت, بتاعت زمان اللي كانت بتتعامل من الحمرة والجير والاسر ميل او الطينه فكان تلت المونه بدره طوب احمر فده السبب ان مكان القصر بتاع القديسه دانينا الارض حمراء مش من الدم هو الدم بعد ثلاث اربع ايام بيتحلل وما بيبقاش لون احمر ولا حاجه لكن شوف الناس في تلقائيتها يعني هم شايفين الارض حمراء بيقولوا اصل دير تول بدماء كثير من الشباب زي بعض خليها حمرة عشان كده مش مهم لكن المهم ان احنا نفهم سواء كانت الارض حمرة من الدم او حمرة من الحمرة لكن هي ارتوت بدماء الاف من الشهداء عشان كده المكان ده ده معسكر من زي ما بنقول عن الملائكه احطنا بملائكتك الكبريسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومبشرين كل واحد ينصب خيمته هنا يعرف ان تحتيه شهيد في المكان ده ليه بقى لانه قبل ما القديسه دميانه والاربعين عذراء تتقطع رقبتهم قعدوا يعذبوا فيهم مده طويله وكانت القديسه دميانه في كل مره الرب يوقمها سالمه بعد ان تتالم تصرخ الجموع نحن نؤمن بإله جميعنا فالامير يقول اقضوا عليهم واحصدوا رقبته يجي تاني يوم عزال جديد وتيجي الافواج عشان تشوف معجزه جديده ومجد جديد وعشان تصعد مظاهره من ارواح القديسيين الشهداء حيث يكللونا في الفردوس طب الشهداء دول يعني ضاعوا بقى وخلاص وانتهوا الباقيين لا حتى اللي ما استشهدش الإيمان أصبح قوي في قلبه لأن دول شهود للقيامة بشهادتهم شهدوا لقيامة الرب من بين الأموات إن في حياة أخرى بعد الموت وإن في حياة أخرى سمائيه وإن في أجر صالح سمائي لمن يثبت على الإيمان عشان كده ضحوا بالروح والدم وضحوا بالغالي والنفيس بفرح لأنهم كان إيمانهم بالأبدية أقوى من كل تهديدات المؤمنة المعركة أصبحت ضد الشيطان والخسائر كانت فادحة خسائر فادحة بالنسبة لهم هو كل الحكاية كان متغس من دميانه القديسة وعايز عن طريق الإرهاب والتهديد إنه يجيب مناخيرها في الأرض ويزلها سواء بالترغيب أو بالتعذيب عشان يخلي الناس كلها تعرف إن دي ولا حاجة يعني فبص لقى نفسه بسبب تصرفه الأحمق في كل يوم بيضيف إلى معسكر القديسين الذين غلبوا وانتصروا وتكللوا باكاليل الشهادة مئات وآلاف فابتدع عدو الخير بقى يقتنع ان تعذبها مش لصالح تعذبها مش لصالح يوم يعمل ايه يقول لك اقطع رقبتك اخلص منها لان العداد شغال ايه شغال حساب الخسارة بالنسبة لي عشان كده الشهداء كان بالنسبة لهم قطعر قبطهم اسهل كتير جدا من بقائهم على قيد الحياة لان طول ما هم عايشين بيواجهوا التعذيب المؤلم جدا والهدف من هذا التعذيب ان هم يتراجعوا فزي واحد طالع جبل عالي وكل ما يجي يقرب من القمة بتاعت الجبل عشان يوصل يروح التراب نازل بيه لتحت ويتزحلق يوم يطلع يطلع يطلع يطلع, يطلع اول ما يجي عند القمة يروح نازل لتحت اقصى امنيه لي ايه انه يصل الى القمة فالشهيد من دول عايز يصل الى احضان السيد المسيح يعزب ويعزبه فيه. ويبقى خلاص يقول خلاص انت. الرب توصل. وهخش الفردوس ويبص يلاقي نفسه لسه بيواجه العذبات في هذه الحياة مرض الله. الشهيد اللي كان عنده وسطه اللي له وسطه عند الامبراطور او حزوه او له واحد قريبه. كان الواسطه دي ان هم يقطعوا رقبه يعني ايه يعني لما يكون بيتعذب يروحوا يتوسطوا له ويقولوا له ويقول بقى يقطعوا طالع دوري بيتعبان في عنده ايه بس مش هو اللي بقت الواسطه ده الواسطه دي جايه من ناس بيحبوه وقلبهم عليه لكن كانت القديسه دميانة تقول انا افرح في الامه كما قال معلمنا هو الرسول افرح في الامه يعني ايه يعني بتقول اذا كان كل دقيقه بقضيها في هذا العذاب بتقول نتيجتها هذا الصبر المتكاثر لمجد الله ولحساب الملكوت انا افرح عشان كده يمكن كانت تشتاء لو تعيش تتعذب شوية كمان لكن السيد المسيح قال لها للميانة كفاكي تعباً كفاكي عذاب، كفاكي الاما لقد غلبت الشيطان واستحققتي ان تنالي إكليل البتوليه وإكليل الرهبنة وإكليل الاستشهادة أثناء تعذبتها دي كلها الأربعين عزراء اللي معاها كانوا بيشفقوا على جسدها الغض من هذه العزبات المريرة وكانوا بيبقوا عليها وعياتهم لكن أمام بطولتها الصاحقة قدمتهم هم الأربعين كعرائس للجسيد لم تهلك منهم واحدة جميع قريباتها إليه يخدمنا يدخلنا إلى الملك عزارة في إسره خدت في الامتحان مية على مية. في واحد يخش يجيله له اربعين سؤال في الامتحان. يجاوب تسعة وثلاثين يجاوب تبانية وثلاثين لكن دي الاجابة مية بالمية. ليه? لان كل بناتها العزارة اصبحوا عرائز شهدات المسيح. مضعش تعب. عشان كده بأقول لكم قديس الدنيا لها أسلوبها عجيب جدا تعمل في هدوء وتعمل في صمت وتعمل في قوة وتعمل في مجاه عجيب تالت طالب لها في منتهى الجمال ومنتهى الإبداع مين من القديسين بيترسموا حواليه هذا الجمهور من الشهداء سحابة شهود أيقونة الشهيدة دميانا تتعرف من أي قديس أو قديسة أخرى بأن حواليها سحابة من الشهداء بذي استحابة الألسن لكن لو ترسم لو ترسال لها أيقونة واقعية المفروض تتعمل أيقونة وسعها وسع البراري كلها. عشان يترسم حواليها كل شهيد مال الاجليل بسبب شهادتكم لازم القديسه دميائنا تبقى ايقونه في وسطكم أيها الجموع والانف المزدحم تكون ايقونه في قلب كل واحد فيكم وانتوا سحابه حواليها. تمتلئ بحياه القداسه عشان تفرح قلب المسيح وتفرح قلب العذراء واتفرح قلب الشديد يا دنيا كويس الناس اللي تطلع حوالين الايقونة بالطبل و... و... ويقعدوا يقولوا دميانا يا دميانا بابكتين ويقعدوا يطبلوا هيصوا لكن انا عايز اشوف هل دول ينفعوا يترسموا في الايقونة القدسة دميانا ولا ما ينفعوا ينفعوا يترسموا في الايقونة بتاعنا ولا دول واغش كده من برا زي النموس اللي البراري شوف نفسك يا حبيبي موقعك فين وسيبك بقى من التهييس الفاضي عايز ترنم؟ رنم من قلبك اهتف للحياة اهتف للقيامة اهتف للحياة الغالبة المنتصرة على الشيطان خش ضمن السحابة واهتف ورنم ويفرح وعايف لكن مش وانت مهزوم من جوه وطبل فاضي من بره في ايه اه يا مسكين هذه يا شهيب المعنى التي لا تسير الا وحوالها جوقه من العذار القديسات من فرقوها شابة فرقوها ازاي <تصفيق> هم كانوا فرقوها في حياتها لما رح تتب فروهات هم كانوا فرقوها لما جه الأمير يقبض عليها وقالت لهم هربوا انتوا سيجوني قالوا لها نبقى معك وما يجري لك يجري لنا هم كانوا فرقوها في وقت الاستشهاد وأن فيهم واحدة أنقرت مسيح القدوس التسقوا بها إلى النهايه كان ايه ليه وعليش يا ماشيين مع بعض ايه النبي اللي صعب في السره الالهيه لما وعليش النبي اللي استلم النبوءه بعدين فكل ما يمشوا من بلد لبلد يطلع البني الانبياء يقابلوهم قابلوهم مقابله كده حافله وبعدين يقولوا له يا عليش يقول لهم لهم انت عارف اللي هيجرى يقول لهم ايه يقولوا له ان سيدك يليا سوف يوخز منك بيتنبأوا بالروح القدس. يقول لهم انا عرفت تقريب كل ما يروح بلد يطلعوا له بني الانبياء يا ليش الياه هيتخذ منه الراجل قلبه طب كل حته الياه هيتخذ منه فهما ماشيين كده الانبي يقول له الياه بيقول له تحب تطلب ايه قال ايه شعب ايه طيبتك قبل ما انا اتاخد منك قال له ان يكون لي نصيب اتنين من روحك عليك قال له ممكن او اذا شفتني وانا بتاخد منك هيكون ليك نصيب اتنين من روحي عليك يعني ايه يعني اخد مراس بذكر لان البكر كان دائما اداه بالنسبه اثنين في البيت في الميراث ان ابن البكر ياخذ نصيب اثنين اذا شفتني بتاخد جامد طب و... ودي يعني المشكله دي اللي هي يشوفها ليش عوها بتاخد اه دي مشكله طبعا فكر الموضوع بسيط هو بيقول له كده بس قاليش علقه خيل من نار ضيع تجري وراح اتفصلت بينهم هما الاتنين الراجل اتنطر بعيب والدنيا اتربكت ايه ده اي واحد تاني يترعب يخبي عينيه يخبي راسه ويحط وشه في الارض ده مركبه ناريه لو لو طياره صاروخيه ما تبقاش مخيفه بالطريقه دي خيل من نار ومركبه من نار وعاصفه من السماء لكن قليش اتذكر الوصيه قال له عيني عليك مهما حصل مش هسيبه وفضل باصص على هنيه يقول يا ابي يا ابي يا مركبه اسرائيل وفرسائها يعني عايز يقول له انت اعظم من في شعب الله في ذلك الزمان الفيائلية وهو بتخطط دول مركبة الهرية راح الرداء بتاع وقعه على اله شعر نزل من الهوى كده وراح وقع عنه شعر ببركه عظيمة ورجع بقوة الروح بعدين بس بقى نفسه راجع قدومه نهر الاردن طبيعي مالية عد ازاي راح لاف بالرداء بتاع اقلية على ايده وراح ضارب الميا بالرداء رح النهر على هده استقبلوا بني الأنبياء برضو عمالين كل شوية يقبلوا بالإيه نفس الاستقبال الحافل كل مرة يقولوله إيه انت عارف سيدك إليه يتخذ منك المره دي كل ما يقبلوه في كل بلد هو رجع يقولوا قد استقرت روح إليه على إليشة ليه إليشة عاستحق البركة؟ لأن عينه كانت مثبته في السماويات المسيح صعد للسماء يا عينينا مثبته نحو السماء كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا مفوق حيث المسيح جالس عمي من العظم قديس الدنيانة الاربعين شهيدة دول قالوا لها وراك مش هنسيبك عينينا عليك ولما عبرت روحها مثل مركبة من نار كانت ارواحهم كلها متعلقه بهذه الروح الضارة وشافت الملائكه وهي بتكللها والتسابيح وهي بتعزف وتشدو وتردد اصداقها السماويه فكانوا في حفله في يوم شهادتها حفله كل واحده عماله تاخد دورها وتتقطع رقبتها تاخد دورها التاني والملائكه بتستقبل والاناشيد السماويه بتتردد في عزوبه لا يعبر عنه احتفال ضخم جدا كان انتقال هذه القديسه الى الفردوس مين اللي استحق يشوف منظر زي كده اللي عاش معاها واللي سلك بسيرتها زي الاربعين عذراء اللي بنرسمهم معاها في الايه في تلاقيكونوا هما دول استحابة اللي بيها في ناس عاملين حنطور مزور كده وبيزفوا فيه لايام في اليوم مركبه كده ياريت بقى نفهم يبقى لنا مركبه تخلينا نسلك في السماويات مع سيره اليه الشهيبه لمياهنا والاربعين عرب لابد ان تحتفلوا احتفالا روحيا اذا كانت هي عاشت عفيفه طاهره يبقى لا مكان للفساد للنجاسة للزنا، للشهوات الرضيئة في وسطنا في حياتنا في قلوبنا في نظراتنا في لمساتنا لابد ان تكون حياتنا طورة اذا كنا نريد ان نعين مع ابت بي سلمين بقى المحله كلها عشان طليل بعيش المحله اللي هي ايه كل المنطقه دي تعرفوا كل واحد فيكم يكون حارس للفضيله ولا يسمح باي انحراف يكون عين للسماء عشان يوبخ كل انسان يريد ان يدنس هذه الارض الطاهره باي فعل مقبيح انا هلحق على ايه ولا على ايه بس قولوا زمان قلتش انت تكونوا الاجناد الروحانيه اللي تحفظ قدسيه هذا المكان انا بكلف كل واحد فيكم انه يفتش في نفسه اولا وايضا يحفظ الاطار المحيط بيه مسؤوليه خطيره متحملها هنروح دلوقتي عند الاب عشان نضع التحنوت ايه يعني بتاع النوت بتتقطعوا بعضه من الزحف ليه ما القلب ما يهتفش حتى ولو من بعيد ويرنم ويفرح. والحنوط هيجي لك لغاية عندك بيتوزع مجهز هيتوزع على كل واحد في ايده. بيتقولي الحنوط هيجهز ازاي? متجهز من قبل كده. في كل عيد استشهادها. مفعيل. في كريسك بنعمل حنوط في كل مرة. وبيتعبه وبيبقى جاهز. اللي هنعمله النهارده يتوزع الايد الجاي يعني ازا ما حدش من بتاع المهاردة ما يفعش. طيب ما بتاع النهاردة هو بس اللي انفع عشان انت اللي حضرته بركة القديسه دميانة وبركة صلوات هذه الالاف الحاضرين في كل بعيد تكفي ان هي تضع في هذا الحنود بركة لمن وطبعا الصلوات اللي بيرفعها الاباء الحاضرين بنعمة الكهنوت بتعطي بركة ايضا هنطلع بموقع ونروح لغاية الارض وهناك نصلي صلاه الشكر ونضع الحنوط على الارض